لا يتحدد ا ل ل ه جل وعلا قال وماذا بعد الحق إ ل ا ا ل ظ ل ا ل إ م ا حق و إ م ا ظ ل إ م ا نور واما ظ ل إ م ا سنه و إ م ا ب د ع إ م ا هدى و إ م ا ظ ل ا ل إ م ا رشاد و إ م ا غي وهكذا نعم وفي السنن ا ل ق ض ا ة ث ل ا ث ة لذلك لا تقل و ل هذه الجماعات كلها الحق مع ن هذا يقول بقول ا ل أ ش ع ر ه وهذا يقول بقول الخوارج وهذا يقول بقول المرجئه وهذا يقول بقول ا ل ج ه م ي ة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 في أ ص و ل ا ل س ن ة ام خلاف في المسائل ا ل ش ه د ي ة حينما يكفر كل المؤذنين في مصر وحينما لا يصلي الجمعة أبدا إلى أن م يزعم أن مصر و ت أن د الجمعه ر كفر كمكة وأنها و ل ا ا ة ة لم تفرض إلا ابدا لشك أنه خلاف في أصول الدين بالله ولذلك الحمد لله ل الى ان يموت ب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 قاض الجنة وقاضيان في وكذلك ق الحق وقضى ا ا النار الجنة ض ي في في ن فهو رجل علم فهو ورجل ح به م بين في الناس النار على جهل فهو و ك حينما نختلف مع حزب النور أ و ج م ا ع ة التي تسمي نفسها بالسلفيه ة المدرسة السلفية بالاسكندرية جماعة ياسف ر و ا حينما يعتقدون أن ولي الأمر عبد الفتاح السيسي ليس في عناقنا له بيعة. هذا الخلاف ليس في عناقنا م ما معناه ي يعتقدون ولي ليس في بيعة ليس في بيعة أن عبد له له ها أ ن ه لا يوجد حاكم في البلد ل أ ن الحاكم يعني ا ل أ م ي ر في السفر في سن ابي د و د باسناد الحسن قال النبي عليه الصلاه ة والسلام ما من ثلاثة يخرجوا ما ثلاث السفر فلم من يؤمروا في ي ع م أحدهم ح إلا ا س ت والسلام ذ عليهم ش ي في ط فقط ا إذا كان ثلاثة فقط خرجوا ن ف ر ع ي ي ه م م أن ر و لأنهم قد يختلفوا فالأمير يفك هذا الاختلاف يفك وحكمه يلزمه م جميعا ولكن هذه ا ل إ م ر ة في السفر هل في عنق ا ل إ ن س ا ن ب ي ع لهذا ا ل أ م ي ر لا و إ ن م ا هي إ م ر ة فقط في تنظيم شؤونهم والسمع و ا ل ط ا ع ة لهذا ا ل أ م ي ر عند التنازع والاختلاف أ م ا إ ذ ا دخلوا حدود بلدهم ا ن ف ك ت ا ل إ م ا ر ه ف ا ل إ م ا ر ة في الحضر ب د ع ة ض ل ا ل ة و إ ن كان يقول بها ياسف ارهامي وجماعته في الخفاء في السرداب وفي الغرف ا ل م غ ل ق ة ق و ل و ا ب ا ل إ م ا ر ة في الحضر قياسا على ا ل إ م ا ر ة في السفر كما في كتابه العمل الجماعي قياسا على ا ل إ م ا ر ة في السفر يقيسون عليه ا ا ل إ م ا ر ة في الحضر ولكن لا يسمونه أ م ي ر ا خ ش ي ة السلطات و إ ن م ا يسمونه قيم قيم ا ل د ع و ة ا ل س ل ف ي ة أ ب و ادريس محمد عبد الفتاح وكل م ر ك كل ز م ح ا ف ظ ة لها قيم وكل مركز ينفصل عنه شخص قيم وكل ق ر ي ة لها قيم وكل ع ز ب ة لها قيم يعني ت ب د أ من ا ل ع ز ب ة ثم ا ل ق ر ي ة ثم المركز ثم ا ل م ح ا ف ظ ة ثم على مستوى الجمهوريه ة أبو ب ع ابو ل ف ت ح أ إ د ر ي س محمد عبد الفتاح هذا في الظاهر و أ م ا القيم الحقيقي فهو ياس برهاني وهذا التنظيم الهرمي عقل في الثمانيات في معهد الفرقان في ا ل إ س ك ن د ر ي ه رسم هرم لهذا التنظيم هو تنظيم هرم لتنظيمات ج م ا ع ة الجهاد خلافنا مع هؤلاء حينما يقولون إ ن ولي ا ل أ م ر ليس ولي أ م ر شرعي طيب إذن ما ولي أمرك؟ من ولي أمرك؟ يقولون لا يوجد ولي أمر لكن في الحقيقة هو يبيع من ولذلك يونس أبرهان إذن ولذلك من لكن من ما أمرك أمرك أمر لا هو مقيون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 ستكون داعش يعني إ م ا يكون لنا مكان في المجلس وكراس ا ل م س و إ م ا سنكون كداعش هو صادق عندهم ملايين م م ل ي ن ة وعندهم تجار حتى هنا في مركز يدعمونهم في كل مكان عندهم تجار يدعمونهم بالملايين بالملايين فما أخفى تنفيه السنة أحد تنفي الخبث الذي يعلق بها تنفيه وتبعده عنها لانها لا بد ان تكون بيضاء نقيه كما قال نسوا تركتكم عليها ل بيضاء نقيه ي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 من ق اين ل هذا أ هذه ا الدين أين من ذ ه ا ل ش ر ي ع ة في أ ي كتاب ق ر أ ت من أ ي ن جئت به ويقول ليس في عناقده له ب ي ع ة إ ذ ن كل هؤلاء الشباب تبع حزب النور وهؤلاء ا ل ن س و ة تبع حزب النور في عناقهم لمن ب ي ع ة لمن في عناقهم ب ي ع ة يقولون بعضهم يعني, يعني الحريف فيهم ا ل ك ذ ا ب خ ل ص فيهم يقول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 ولا د و ل ة م ن ظ م ة ولا يوجد ج م ا ع ة ا ل م س ل م ي ن لا يوجد ج م ا ع ة لكن طالما الحمد لله المساجد تعج بالمصلين وتزدحم بهم في الصلوات الخمسه في ص ل ا ة ا ل ج م ع ة وحملات الحج و ا ل ع م ر ة حلقات ا ل ق ر آ ن عندنا أ ح د عشر ح ل ق ة وفي انتظار حوالي عشر حلقات في الانتظار لضيق المكان وغير ذلك من الخير و ش ع ا ر ا ل إ س ل ا م ا ل ظ ا ه ر ة هذا يدل على أ ن ا ل د و ل ة د و ل ة د و لذلك ة إ حينما قال ياسي برهامي ل ي س دولة ل إ س ا م ي ة ه ذ ا ليس خ ط أ لساني لا والله إ ن م اعتقاد هو ا يعتقدونه ي ج م ا ع لذلك لا والي عندهم شرعي ولا ب ي ع ة عندهم للرئيس ولو جاء رئيس آ خ ر لن يبيعه هذه عقيده ة ولست أدري أين ذ ب الشباب ت نقول هؤلاء أ ن اقول لهؤلاء الشاب ب اين اقولكم إ ن كنتم جهلاء بالدين ف أ ي ن عقولكم أين العقول أ ي ن الفهم أ ي ن الوعي على ماذا تربيتم من أ ي كتاب جئتم بهذا الكلام دلونا على كتاب من واحد من كتب ا ل س ن ة حتى نقول إ ن ا ل م س أ ل ة خ ل ا ف ي ة يمكن أ ن يكون الحاكم مسلما ومع ذلك لا تبايعه ولا تعتقد أ ن ه ل ي أ م ر شرعي وتبايع غيره هاته كتاب واحد فقط من كتب السلف حتى نعتذر لكم فهؤلاء القوم ضلوا الطريق وضلوا السبيل والعياذ بالله لماذا أ ص ل ضلال هؤلاء ما هو البعد عن هذه الكتب كتب السلف البعد عن هذه المصنفات مصنفات السلف الصالح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 ماذا ي ش ر س ل ا خ و ا ن المسلمون إ ل ا رسائل حسن البنا ماذا يعني ا ن ت م ا ئ ل ل إ خ و ا ن المسلمين ليس ماذا يعني ا ن ت م ا ئ ل ل إ س ل ا م لا ماذا يعني ا ن ت م ا للإخوان ي ا شباب ا حزب للاخوان ن و اتقوا ر ا ل ه ت الله ل الله الله ينفعكم برهامي لن ينفعكم برهامي والله لن ينفعكم برهامي ولا سعيد عبد العظيم الذي هرب إلى السعودية ولن وللن عبد هرب ولا إلى